بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد معنا في الدرس السابق حرف التاء وانها واتى تكون حرف حروف المعاني في ثلاثة امور على التحقيق الأولى تاء الخطاب اذا الحقت بان في خمسة الفاظ من الضمائر أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتنا والموضع الثاني تأتي لها الساكنة وهي تلحق آخر الفعل الماضي وتختص به وتدخل على المتصرف منه غير المتصرف تدخل المتصرف منه الجامد ولا تحرك الا لسبب ولا تحرك الا لسبب ولا تحرك الا لسبب ولا تحرك الا لسبب كنت تخلص عن العاء الساكنين او مناسبة الو الاثنتين قالت قالت يخرج عليهن قالت الاعراب او المناسة المجاوره قالت شعاد أو النقل حركه النقل قالت قالت قالت امه قالت امه ان الها, الها همزه القطع اذا نقلت حركتها اذا نقلت حركتها توصل تجعل همزه وصل قالت امه تصير همزه امه الذي هي همزه قطع تصير همزه وصل هذا الموضع الثاني ولا تلحق تانيث من الحروف إلا أربعة لغرضين بلاغيين الغرض الأول تأنيث الله والغرض الثاني المبالغة في المعنى وهي أربعة حروف. لا ولا ت يعني لا ت ربت ثم ت ولعلت ولا ت ثم ت وربت ولعلت ولا ت أربعة وتاء القسم هذه هي التاء حرف قسم وجر الاصل ان تدخل على لفظ الجلاله وردت في المصحف في تسعه مواضع تالله في تسعه مواضع من القران هذا الاصل فيها ثم حكى الاخفاش انها تدخل على رب مضاف الى الكعبه تربي الكعبه وتدخل على لفظ رب مضاف الى نتكلم تربي وتدخل شذوذا على لفظين الأول تر والثاني تحياتك قسم بحياة المخاطب لا يجوز إلا أننا نحكي أنه ورد عن العرب وهو شاذ شرعا ولغة شرعا ولغة فلا يجوز الإقسام إلا بالله سبحانه وتعالى تحياتك طيب قال في فائده وفي الحاشية أربعة من صفحة ثمانية وخمسين قال في الحاشية في حاشية الأصل حاشية رقم الرواية في حاشية الأصل نظم كاتبه الفقير رضي, رضي الدين القازاني في معاني التاء جاءت معاني التاء جاءت معاني التاء فيما حققوا ثلاثة ثلاثة حال ثلاثة لا غير عنهم فافهمي ثلاثه لا غير عنهم فافهمي تاء خطاب الحقت بمضمر لا بد ان يتقدم عليها ان لا بد ان يتقدم عليها ان ليست كل تاء خطاب تاء الخطاب قد تكون ماذا فاعل تكون في محل رفع فاعل لكن تاء الخطاب بشرط قال تاء خطاب الحقت بمضمري اي بعد ان هذا شرطها بعد ان في خمسه ألفاظ أنت وأنت وأنت وأنتم وأنتنا تاء خطاب ألحقت بمضمر وتاء تانيث وتاء القسمي تاء تانيث على التصصيل السابق وتاء القسمي التاء الذي هي حرف قسمي وجر وعيد البيتين سردا قاءت معاني التاء فيما حققوا ثلاثة لا غير عنهم فافهمي تاء خطاب ألحقت بمضمر وتاء تانيث وتاء القسمي هذه هي ماذا هي الفائده التي ماذا من المهمات قال الرابع اي الرابع من حروف المعاني الاحاديه السينو حرف مهمل حرف مهمل يعني غير عامل غير عامل ليس من العوامل التي تعمل رفعا او نصبا او خفضا او جسما حرف مهمل غير عامل يكون للتنفيس اي معناه للتنفيس ويكون زائدا في الوقف لبيان الحركه ويكون زائدا في الوقف لبيان الحركه قال فاما عشين التنفيس فمختصه بالمضارع وتخلصه للاستقبال، نحو كلا سيعلمون. هذه سياة تنفس. فإن قلت فكيف دخلت على الفعل مقرون بالآن؟ في قوله، فإني لست خاذلكم لست ولكن سأسعى الآن إذ بلغت أناها. اللي بلغت اناها يعني قوله اناها يعني الأنا اي اخر يعني اخر الشدة وحميم ان ما معنى حميم ان اخر منتهى في الحراره فاناها معناها ايش غايه في الاشتداد فكلمه ان وما تصرف منها تدل على بلوغ منتهى الشدة بلغت الشدة أناها يطوثون بينها وبين حميم الآن يعني غاية في الشدة الحرارة إذ بلغت أناها قال قلت لأنه أراد التقريب ولم يرد بالآن الزمن الحاضر حقيقة يعني أتى بها لمن أتى بكلمة الآن لمجرد التقريب يعني تنفيس قريب تنفيس قريب قال والسين عند البصريين حرف مستقل حرف احادي مستقل وذهب الكوفيون إلى أنها مقتطعه من سوف كما قالوا سو وسي وسف لغات واختاره ابن مالك قال لأنه أبعد عن التكلف ولأنه مجمع على هذه على أن هذه الثلاثة فروع سوفا فلتكن السين كذلك تكن السين كذلك يعني هذا مناقشة ابن مالك رحمه الله تعالى وصد بعضهم على عصالة السين بتفاوت مدة التسويف فالسين أقل استقبالا من سوفا وهذا هو الراجح لماذا الراجح لأن اختلاف المعنى يوجب اختلاف الأصل وأن هذا حرف وهذا حرف فسوف للتسويف والسين للتنفيس والذين قالوا السين للتنفيس القريب وسوف للتسويف للتنفيس أي التنفيس البعيد فلما اختلفا فلما اختلف معناهما اختلف مبناهما فدل على افتراقهما وأن السين حرف مستقل وأن سوف حرف مستقل ها هو الرائح قال استدل بعضهم على اصاله السين بثلاث منذ التشويف التشويف والتنفيس من الازمنه المستقبلة من أسماء الزمان المستقبل التنفيس والتسويف قال فإن سوف أبلغ في ذلك فلو كانت السين فرع هذا تساوث من التسويف قال ابن مالك هذه دعا دوده لأن العرب عبرت عن معنى الواحد الواقع في الوقت الواحد سيفعل وسوف يفعل ومنه قول الشاعر وما حالة إلا سيصره حالها إلى حالة أخرى وسوف تزوله ايضا نقول الأولى قربت للتفاؤل والثانية يعني أتت للتنفيس البعيد لماذا؟ يعني لاستصعاب الحال استصعاب الحال فممكن نفرق والبيت محتمل لأن نفرق بين سين سيصرف حالها هذا تفاؤل بتغيير الحال قريب وسوف تزول أي انتهاءها متوقع في المستقبل البعيد وكل شيء في هذه الدنيا ما أله إلى الزوال يعني من شدة ومن رخاء ومن جميع الأحوال قال وأما سين الوقف وأما سين الوقف فهي في لغة بكر يزيدون سينا بعد كاف المؤنث في الوقف بعد كاف المؤنثة في الوقف هذا يسمى سين عيش سين الوقف وهي أشبه بماذا أشبه بكلام الأطفال الصغار أشبه كلام الأطفال الصغار قال اللي بيان قال بعد كاف المؤنثة في الوقف لبيان حركة الكاف نهو علي كيس أبو كيس أم كيس طيب عليك هذه لغات بكر هذه اللغة تسمى كسكست كسكست بكر هذه اللغة تسمى كسكست بكر وأما تمين فعندهم ايش كشكشه قال نحو عليكس فإذا وصلوا حذفوها له قالوا عليك يا بنت اذا وصلوا فهي في ذلك نظيرها السكت ذلك نظيرها السكت وهذه لغة قليله تسمى كسكسه بكر والله اعلم والله اعلم قال الشين هذا الحرف الاحادي الخامس الشين حرف المهمل يزاد وقفا بعد كاف المخاطبه في لغه تميم كزيادة السين في لغه بكر فيقولون اكرم أكرمت, اكرمت كش هذه كشكشه تميم وتسمى كشكشه تميم والله اعلم والله اعلم لكن هناك بارك الله هيك ماذا يعني لغه لغة نادرة يجعلون كاف الخطاب مبدلا من الشين فهذه الشين الذي هي بدل كاف الخطاب ليست من حروف المعاني لما يقولون أبو شيء وكيف حال شيء من هذا هذه ما هي هذه ليست من الحروف المعاني وإنما هي هذه من لغات الإبدال من لغات الابدال غير الشائع يجعلون كاف خطاب المؤنث شينا يقولون ماذا عليش هذا الأمر عليش هذا في باب الإبدال ليس من باب حروف المعاني متى تكون السين أو الشين من حروف المعاني متى اذا كانت بعد كاف الخطاب اما اذا كانت بدل كاف الخطاب فهي اسم وهي من درس الابدال غير الشائع درس صرفي لا نحمي درس صرفي لا نحمي فليفرق يفرق بين هذا طيب قالوا تسمى كشكشه تميم والله اعلم طيب ان شاء الله الله نسكم